الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصارحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيد والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلون أومات ليرزقنه الله رزقا حسنا، وإن الله له وخير الرزق لا يدخلنه مدخل يرضونه، وإن الله عليم حليب.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 ذلك بأن الله يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ